لله جل وعلا أزم في الإنسان جبهته فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب لله فإنه لن من الله رحمه فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى فالله لما بعث من سوهرهم قال لهما قولا له قولا لينا هذا وهو يقول أنا ربكم الأعلى فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم وصنعها الليلة أطفأت النور لتنام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 قسماً بمن أحل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من لذة أعظم لذة ما يقول لنبي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقل وتقلبك في الساجد قال ربنا يوم يكشف عن ساقك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 وطوبى لعبد انار قبره قبل ان يدخله وارض الله قبل ان يلقاه وصلى قبل ان يصدع